دورت عذر الضيقتي ونعزالي وثر الجروح استنقضت من لحدها نفسي قضت والله عليه ابتكالي يا رب زدها حلم يا رب زدها أصبرت صبر ونفاق صدر الشمالي وارقبت من فوق الحرار وهددها الله يسامح أضيم سود الليالي ما بين وش ما وما بين قدها استفردت بي لينقدني الحالي وجابت على نقاض جرحي جهدها صفيت لكن نزمن ما صفها ما بين بقعة والسنين وجلدها كم جاء على نظم القصايد مجالي وجحت بعض جروحنا من جلدها بعض الجروح تروح من غير تالي من هونها ولا مناعت جسدها وبعض الجروح نجات من صوب غالي أشد من فقد الحنون الولدها ولا الصغير اللي من الهم خالي أمه قضت وخيته في مهدها حضن يدمه طرب يضحك وسألي ومه توفت ما بعد فكدها يدها السين ويا كبدي ويا واجد حالي إلي التفت بين الحضور وفقدها ما أقول في الدنيا وشلي بقالي أقول يحل حبالها اللي يعقدها لأيام لو تعطيك قلب نموالي لا تأمن انها زيت تنقض عهدها جعل الهنوف اللي عسرها وصالي تنزع من ديار التجافي وتدها من عادها عندي رهينة خيالي صدري مرى بيها وقلبي بلدها أما ترقب شوفتي واتصالي ولا تجهد وتحرى وعدها لو ارخصتني عقب ما كنت خالي يكفيني انها وسط قلبي وحدها وان كانها بتحب شخص بدالي في ذمتي ما حب انت بعد